құрым, ұрға құрым, مصارفات قريبية طبعا زيادة كما عاكمين المادة بتاعتنا اسمها الادارة الإستراتيجية كل شغلنا في الموضوع ده نظر باش في أي أفضاع عملية خاصة غير ان احنا عندنا ما كده بنعملها باش في أي مشكلة يعني احنا بنعمل تحليل البيئة الداخلية والخارجية باش مطالب صعب اه ام احنا هنجلوشتهم عبعد ان شاء الله هي بس الكلام الم... الكلام في الادارة الإستراتيجية كلام دي علينا شويه يمكن احنا لو حضرتك بتدرس التسويق او درسنا البسات التسويق ولا ده مستعد التسويق طبعا التسويق لذيذ يعني احنا بنعتبره ان هو يعني فرع شيك في اداره الاعمال لانه سواء في الاخر في او في الاول في الاول في يعني الكلام شرفاء في العمليات التسويقيه فكل اللي احنا بندرسه ده احنا بس بندرسه بشكل عدلي ا ادارس الاسترجاع احنا يعني انا هتعشى ان شاء الله بعد ما نمضي ان احنا كل واحد فينا هيقدر يعمل استراتيجيه المنظمه بتاعته احنا انا يعني في الفصولات قبل كده في ناس لقت انها بتعمل تعمل استراتيجيه المنظمه بتاعتها وزي النهارده خدت اول محاضره الامتحان بتاعنا يبقى سؤال مفتوح ان احنا تعلمنا ازاي الاستراتيجيه بقى ازاي يعني هيبقى كل واحد على موضوع المحاضرات خلص جزء في الاداره كل واحد يحاول هو يطبق على المنظمه اللي ما بيشتغلش في منظمه حد ما استراح مش ممكن نوع يتخيل ان هو يشتغل كان يبتدي هو يحاول يرسم ازاي طبق استراتيجي او ازاي هو فعلا يعني هو يرسم استراتيجيه من منظمه حتى لو حاجه حكوميه من اول او كده حكوميه على فجدع عليها مبالغ مبالغ كبيره انا ساعات بحس ساعات دي الحياه بس انا اسمع ان عليها مبالغ مبالغ كبيرة. في مستشار ادائي هنعمله <تصفيق> س انا يعني اقول حاجه حاجه هندرس مع بعض احنا بنسمع حاجات من الاداره الصغيره هندرس نسمع مثلا بيقولوا ايه الرئيس عنده رؤيه ما عندوش رؤيه صح بنسمع الكلام ده حاجات انا في اداره الصغيره نيجي مثلا نتكلم عن اتكلموا عن, عن استراتيجيه وسياسه خطه خلي الناس اللي هم مسؤولين حتى بيشغلوا منصب منصب عالي في البلد تلاقيهم بيخبطوا بين المحامين دول مش يعني ايه الكلام هو يعني احنا في حاجات بيسمحها واسع الاعلام طبعا الناس اللي بي درسها وتعف ان فيه كلام جزء جديد من اللي بيترفض الكلام خطأ مش مش مصدود يعني ف... يا دكتور مرتبطة بالتسويق ولا مرتبطة او ممكن تتطبع بالسياسات بردو لك مع السياسة يعني جزء بستراتيجية عشان انا بستراتيجية معيانة جزء من برسم سياسات يعني هنشوف مع بعض احنا دائما الليقول احنا ازمت ما اتنوصف شاعات اقولها مثلا ايه فأنا أريد أن تتكلم في رئيس أي رئيس مثلاً ما عندوش رؤية صح؟ فأحنا يعني إيه رؤية؟ يعني حتى ما نيجي نتكلم كان دائماً أساسات ما في القطاع والسراتيجية ما يجي ويتخدمه عند رؤية دائماً يدربه مثلاً بدبي طبعاً خلقه فينس راحب دبي فينس مثلاً زي اللي اتفروا عليه في التلفزيون يعني مختلفة تماماً يعني السنوات قبل كده كانت صحة كل ده مثلاً رؤية بشكل زي الحب يحولها من سحراء قافلة إلى مدينة زراحنا نشوفها بأنها جزء من قروفة ده أنا عند رؤية إحنا أنا بده مش عايزة تأخير مع مصر بشي ما يكونش حد بس نقول لنا إحنا نتكلم بالسياسة بس هو العالم كله مش, مش دبي بس, دبي بس في الهند والتغتير إيه الهند بس لا. إحنا هند. مشكلتنا في مصر مشكلتنا في مصر إحنا ما عدناش رؤية عدت الشرؤية مش استبتلت فيها أنا بده عند مثلا بعد عدد معين بس أنا وقت لمصر هبصل لمصر الوضع معين يبقى نخدها عم كده مثلاً أقيم باقي انه قد ادعطه وانه قد ادعطه عندي في مصر عندي انه قد في الطبعات معينة أقيم ان أنا اعتمد عليها ان انا حق ايه او حق دي انا باش هتلمني واقع بعد انا امتقل اشياء انا بنزل اتخاني مع السباب وخلال نيادة تلك معاقيم اه احنا طبعا في الدراسه الاستراتيجيه بالاداره الاستراتيجيه طبعا دايما بنقول في دول في دول نجحت لان طبعا زي ما بقول لحضراتكم سمعنا من فتره عن النور الاسيويه صح من فتره من الحضارات طبعا حققت نجاح كبير قبل ما يحصل ما يحصل لها انهيار بنسمع عن الصين والي طبعا الهند الهند احنا كنا بادئين قبلها هو الهند وصلت لفين واحنا واحنا فين دول باديين قبلها في ايه؟ ده احنا كنا قبل بنت ايوه بادينه خالص كوريا وبدانا مع كوريا بدأنا في ايه؟ في انتاج نوع بتا... بتا... نمو نو... اه انتمموا الاتصالات بدات لكن ما عملش حاجه يعني مثلا عن تخصيصا في صناعات الدواء احنا كنا بادين قبل بنت انا بقول لان انا فاكره الدكتوره بتاعتي في, في المدرسه يعني فاحنا كنا بادين قبلها البنت دلوقتي عندها منتجات ادويه 100% حتى عندها منتجات تجميل بتاعتها منخضه ده تماما مثلا اللي في مجال الكيمياء والبيوكيمياء والكلام ده <تصفيق> بتنافسها بس بتنافسها دولتر ولا لوكال بس لا بتنافسي طاقتك من وجهه معلومات لا no, مش بس هناك النهارده انا لا <تصفيق> <التكنولوجيا معارض>. في <تصفيق> مثلا ابحاث نقله الهند في شركه القطارات بتاعه في السبايدر مراكز الابحاث بتاعتها في الهند يعني فيه طبعا العقول ويناد يعني طبعا التخليفة برضو التخليفة العمالة قليلة يفتط عربيات بالكامل وفرقنات بالكامل موجودة حلوظ حالاً طب احنا فيه بك احنا فيه لا احنا مش سراتيجي هنشوف. هنشوف هنشوف هنشوف, هنشوف. هنشوف. هنشوف. ولا من يبا احنا طبعا احنا عندنا في مصر عايشين بمثل كده في مثل, مثل شاعر يقول عايشني النمر ده مصابقني بكرة صح؟ اه لما يجي بكرة ما هو بكرة هيجي هيجي يعني صراحة كان موجود أو مش موجود لكن اللي موجود النهاردة ما بيعملش ما بيعملش البكرة زي, زي أي دول نفسه نحن بنعتبر من الإدارة استراتيجية من الدراسات المتقدمة في مجال, في مجال إدارة الأعمال بس طبعا أنا دايما بحاجة ما نشرح إدارة استراتيجية أو طبعا نشرح فيها بمعنى كاستراتيجية لها تلت... اطار معين اطار معين ده برقار من ثلاث مواحب مرحلة بنسميها مرحلة السياقة وفيها خضارات كتير قولت والمرحلة التانية مرحلة التنكيز او تطبيق الاستراتيجية المرحلة التانية مرحلة المرابعة والتطبيق هم ثلاث ما راحنا نقول لهم حضارات كلها بلناها ارشطة كبيرة جدا يعني فيه خضارات كانت ان شاء الله ننطبها مع بعض لكن انا دايما بحب زي 2 ساعات فيه سياح كده ببقامعات خريطة فالتدائل لما بروح ايه ده بيحب ببقامعات خريطة يعني انا برضو هنحاول ان احنا نستغل مع بعض بعض المستوحات اللي احنا نستغلنها بالإدارة والإستراتيجية عشان مجمورة علينا كده نسبانا السهل انا عايزة استغل مع حالاتكم يعني استغلقين فتة. فتّة فتّة مستقبل. فتّة فتّة فتّة فينا كبّ يضيف حال يعني مشكلة ساعة من أفضل متوسطة الأدى الطويلة في الأدى ديما استراتيجات طبعنا نتوصلها في المدى البعيد أو فآه فضل ما طبعا فينا استباتس هو هنلاقي عندنا مفهوم كبير قبل بس ما احنا نبه واحدة طبعا احنا بنجي نعرض استراتيجيه على الايه الانشطه والخطط اللي بنكررها المنظمه نكتب ده دكتور ولا ممكن ناخد لا اللي احنا اتكلمنا فيها وهديك تصوره يعني انا انا الواحد حاجه شاء الله لما مش عايز اسالك نظري بتقول لي يعني مش هسالك إيه, ايه هو الاستدجاج ايه هو اطر الاستدجاج هيكون تربيطي فاهميني تمام يعني مش هتاخد تعريف ده في السؤال المفتوح انا مش هيتطلب ممكن انتم تزقوا النظر يعني مش, مش بس النظر بقى والمناقشه الثلاث مش هنحتاج تعريف ازاي نفس المستدجاج لو حكوا كلامها في كل احوال هجيب جزء ان احنا مصورين مفيش مشكله عادي صور الاحمون على بين المقاضره برضه مفيش انت تمام طبعا هنا قدامنا طبعا اختفاءنا استراتيجية عبارة اشيطة وفتاة طبعا متعتمدة او بتقريرها المزامة عايزتها عاملنا الهدف من نفسها باتتقاب ما بين آه اهداف المنزامة وبين بسلامة طبعا الكلام ده ما هتعرضه بعد كده بس هنا عايزين يعطي عنيه اهداف المنزامة موجودة عشان تحقى هدف معاني بتاع اي انت طبعا مشاركة سواء كانت صناعية او تجمية موجودة عشان تحقى حتى احنا دايما بنسمع عندنا منظمات حافه للربح المنظمات ايه حافه للربح المنظمات حتى الغير هادفه او الهادفه اللي بتحقق ربح, ربح مادي ثاني ايه معناه oh no. معناه طبعا ده هو الضمان للاستمراره في البيئه اللي هو هناك فيها عندنا منظمات خيريه مثلا رساله او او او الكلام ده هي ان هي صورتها الذهنيه طيبه عند الناس فهي بتضمع انك تسامل كل سوء عن مريمية تحصل على التبرعات يبقى معي عدى كنت عمونه اكتنونة ما يميد <تصفيق> <تصفيق> دكتور بس عادلت هنا اقولتي على المدى البعيد هل المدى القريب ما يبقى اش استراتيجية لأ بقى تركت القصيرة ومبوسطة هنا يميد هو اكتنونة كانت كانت مع النافس مع النافس كانت مع النافس كانت مع يعني ايه احداث كل واحد من ليه هدف هارفه بططقه ببنامج الانجي عشان عايزيني ها هدف او ايه وضيعه دايماً بنعرف الهدف على أنها النتائج المرهوب تحتها النتائج المرهوب تحتها أي منظمة أبتسع إلى أحداث يعني في نفس الوقت النتائج المرهوب تحتها في طبعاً أنا في أهدفك ببطر الأجل الطويل وأهدفك الأجل الإيه؟ في الأجل القصص يعني لو أنا عندي هدف في الأجل الطويل إن أنا إنه بتحقي الهدف صح مثلاً ما عايز أقول ب... بنهاية عامة كمع شيء عايزة إن أنا حصص سوقيه مقدره 10% مثلا أي سوق اي اي ده هدف صح 2020 لسه باقي عليها ان شاء الله اربع سنين ف اكيد إن انا بقى الهدف ده الى اهداف سنويه 2016 يبقى في هدف هي 2017 النتائج او مجموع النتائج اللي انا او الاهداف اللي انا هحقق في السنين دول تساعدني ان انا اوصل للهدف اللي في الهدف الطويل صح ولا لا حد يعرف شنو <تجميل> طب رساله يعني ايه رساله اللي احنا بنسميها المشن اي منظمه لها رساله او بنسميها ميشن او تارجت لا التارجت غير المشن لا لا الطريقه دي اه لكن الرساله اه ايه الرساله هي بجم الرؤية الرؤية غير الرسالة الرسالة خلينا نقول المهمة مش التمال الرسالة اللي هي المهمة اللي المنظمة متواجدة من أجله يعني مثلا لما أي منظمة تسأل نفسها لماذا نحن متواجدون الإجابة عن هذا السؤال هي الرسالة هي الرسالة يبقى الرسالة سبب, الموضوع. سبب الموضوع المنظمة المنظمة يعني طبعا كل المنظمة لها رسالة تميزها عن, عن مناصمات بأخرى ساعات حتى ما بيلوا عرفوا رسالة بقولوا منها الإطار المميز للمنظمة عن من المناصمات أو حالات مثلا تدفلوا مثلا رسالة زي بنت فيسر الإسلامي بنت فيسر الإسلامي مثلا رسالة بتاعته اللي هو تسيير المعاملات المصرفية وفقا من قضيات الشريع الإسلامية فهو رسالة بتاعته المطيعين تميزته عن غيره من إيه من ثلاث سبب تواجد المنظمه عندها تسال المنظمه ما هو مجال عملنا او لماذا نحن متواجدين الاجابه على السؤال ده بيمثل ايه رساله, رسالة المنظمه فاحنا هندرس مع بعض ان شاء الله مدخل تحديد الرساله مدخل تحديد الرساله وازاي نقوم على ان رساله دي يتم صياغتها بطريقه كل واحد فينا طبعا انا متاكده ان كابسي عندها رساله اكيد يعني ومعلنه ليه صح حد طب... في حد شرط مجال اخر عنده لان انا اصلا كنت معهم مراقب المستوى الرابع دلوقتي طبعا على تانى بنقعدهم ان انا ليها فكر اداري كويس حقيقي يعني كل ما انا على حاجه يقول لي موجوده مش موجودة. ففعلا الفكر اداري ولو انا فاهمه صح يعني لو هو الحادث ده هو من تاني ثاني بتاع الفكره تاني كمان يسيبه ده فلو طلبوا في حد بشكل نجاح مثلا ده اللي بالعميل قال لي بالعمل ما دو أرسامة جاي؟ مش عايق عمل غيابة ده اصطار أرسامة أنا أتقلت أنت تتكلم زي فأرسامة كان دايما كلام هو استعيز مكان حد يعني أشو ما تكسش مين يا جماعة طيب؟ مين يا رسالة بتاعكم على الصوره خالص <تسجيل> طبعا احنا مع بعض هو الرسالة فيها هنوصل لغبة تضمنتها أي شخص لحاجة على العملاء وعلى الأسواق فيها الحالية ودولية والبيع لكن ما هي الجودة لأ يعني هي المقروض بطلو العاملين الرسالة لابدت أنه <تصفيق> تضمن العاملين التحليمين <تصفيق> العاملين يعني بس أفضل فين تحليم <تصفيق> المهنيه اه ما فيش شغله دكتور ما تطرقش برده للثاني ف طبعا يعني طبعا بسبب بتاعتنا برده جيده هجيب لكم خلاصه في رسائل بعد المنظمات احنا بنطهم على انهم في صوره دراسه قيمه بس طبعا بعد ما ندرس اي رساله لازم نكون مطمن عناصر طبعا وادي اعمال اي سواء كمان فيها انتقلوا بره القناه قلت لي عليها مثلا العاملين طب حابب تقولي الفيزا خليني اميز بين المشن والفيجن الفيزن طبعا رؤيه صح كل واحد ليه ببساطه كده رؤيته النفس بعد عدد معين من السنين ده اه نحلم بالظبط يعني مثلا مثلا عندي رؤيه ان الله اني ابقى بعد كام سنه والله مش عارفه ما شاء الله بقى استاذ بعد العميل بعد العميل لازم تمام يعني بعد بيبقى البروجي عن تصور عباره عن ايه تصور بس بيجمع دايما بنقول بيجمع بين الحلم والواقع ومعلكم طبعا لازم فيه بس طبعا لازم الحلم والواقع ان هو قابليه التنفيذ ما... ايه قابليه التنفيذ بالظبط ميبقاش الواحد مثلا عنده ضعف ضعفه شدة نصبها السوقي وسمعتها سيارة السوق وانها عندها رؤية انها بعد, بعد سنتين تراتة تستقوض على مش السوق يمكن تتحسن؟ ايه؟ يمكن تتحسن؟ يمكن تتحسن؟ يمكن تتحسن؟ ممكن, حسن. ممكن حسن. عشان توصل للرؤية دي لازم انها ايه؟ تتحسن تمام؟ لكن ما هو حالي كان اقول الواقع الواقع لا يؤهلها انها انها تتفجخة يا أريمة اه فنش ايه فنش آه عشان وصلت تعمل حكتك عليه ما يعني المفروض ان هو غير من الواقع ليه ايه النيه اللي هي اللي بيعرفنا الفرق بين احنا لما نيجي نقيم نرجع كل مثلا ما سمعناش عن الرؤيه صح اثنين عن رؤيه ان احنا بنطمح ان احنا هو ده مش لكن خياليه انا ما بنسمعش اللي رؤية نعم نعم نسمع رؤية كده بكلام خلاص يعني. لكن في الواقع لا في العادة للجميع نعم افزق احنا طبعا احنا بعيدا عن احنا مش موضوع عن حد يتكلم بالسياسة اي حد يتكلم احنا ما يتكلم احنا أحنا, أه أحنا, أه أحنا, أه... أحنا, مش... احنا عندين احنا نعيش في البلد دي وطبعا احنا اي حد احنا متأثر اخير يعني ايه لكن اي حد فينا طبعا معي انا باع الخارج على حداد مش عارفة مشروع نفقات وقت يوم واحد حتى طبعا كمسنا محصة حتى مش محصة مش عقل ايه مشروع اللي بيجيب المفقات بتاعت واحد صح؟ صح او ايه؟ ايه ايه مشروعات تاونة تبحدة بس هيره <تصحيح> انا شافة كليب على يوتيوب من رئيس هو يعني بيحفل الله ان هو, إن هو واحد بس ايه تكاليف المشروع pues... لا لا لا انا انا تكاليف المشروع فاضل بس يغطي اللي هو الع... ال... الع... الع... الناس اللي هو اللي محتاجه للناس لا لا العائل فوائد ذاتيه اه بس برضه في نفس الوقت بيقول لك ان قناه السويس محتاجه 300 مليار سولفر اه يسمى الموضوع الثالث ده مش عارف والله ما حدش مسكت سيساوي ولا ايه بس هنا ولا سيساوي للاسف طب رد عليا بقى النظام والمصا اوه بتاع سويس هو في خطه انهم يستعملوا خطه دي اسمها بس هو تاكد شويه على اساس ان الشغل ده طبعا بس هو مش دوره لازم يعملها من شوي صرا صابه اللي <سؤال> كنت قاعده على خاطر عشان كذا حادثه من زمان قلت انا بس بدل <سؤال> التيك <سؤال> يعني اول مرحله الضرر المصادر الناس اللي طلعت اجيات اكبر ما عرفت على اساس انه هو اكثر بدور انه مثلا من قبل من قبل التكنيك او اي يبقى ده من غير شيء مثلا سبب من غير مثلا شيء الموضوع ده مساوي ان انا اقدر اسوي مساوي بس في ايه ممكن ارد عليها دكتور انا في حاجه للتسريع النهارده هناخد بس, بس, بس, بس انا حال... هقول حاجه بالنسبه الوحش احنا بنتكلم بنسمع بعض مفيش حاجه اسمها حظ الوحش في حاجه اسمها انا بحلل بيها الخارجيه في اشارات او لازم ان انا قبل ما اخذ قرار نشوف طبعا في انا بتنبه التنظيم واثريات بتقول ده طب يعني هو البترول انخفض مره واحده تقيرات مع انخفاض كان المشروع ده كان مره ثلاث مرات ثلاث مرات على ضغط عشان ان شاء عشان تمنع انواع العائد اللي هيصرف عليها على العدد هو عادي راسلنا المشروع المشروع مثلا دكتور من الممول للمستفيد المستفيد الاول في المشروع ده الاونص مش كمصرف الأونرز البرا هو المستفيد إن هو معاتش في المركب بيقف عدد ساعات مع كبيرة أقل من الأول لو كان بيقف 16 دلوقتي بيقف من 8 إلى 10 لا مش بيقف انتظار يعني بيستغرق وقتا من 8 إلى 10 في العبور لكن المستفيد الأونرز مش إحنا كمصر كان الاتجاه إن إحنا نعمق القناة أكتر منه نعمل تفريعة تانية أقبلت إزاي؟ لا الموضوع طريق راس رجاء الصالح ده مش مرتبط بالبترول وبس مرتبط بالمخاطر اللي هيقابلها عشان نوصل طريق راس رجاء الصالح القصه مش بترول ده قصه ثانيه بقى ماشي بص احنا متفقين هي... ان كل حاجه بس احنا اتفقنا احنا قبل ما بعمل اي حاجه انا اقدرش ادخل اي حاجه في البيئه في تمام مفيش حاجه اسمها فجاه دي مؤشرات اللي إن... ما هيحصل ايه اللي هيحصل الهزمه وتاني تحديد زمن الحفر في حد ذاته ده ده انا في رايي اكبر غلطه احنا عملناها يعني تحديد زمن الحفر ده كان لو هو كان اخذ وقته الطبيعي ان الانكبار حددوه ان هو بثلاث سنين ثلاث سنين دي كنا تكلفه الحفر وبعد قال انا بقى في 130% من تكلفه التكلفه هتزيد الوقت اقل صح انا بالظبط درست قلت هي حتى بتقعد تجارب في الجدول هي مش كده هي ك, ك... مش هو إن... كان خيارين غير... غير الخيار المطلوب دوت ان هي تاخد مثلا من من خمس ست سنين بكراكات محليه من ال... من الهيئه مش هتتكلف اي حاجه من بره بس هتاخد وقت كبير لان امكانياتنا اقل كان فيه احتمال تاني هنقولنا هيبقى ثلاث سنين اللي هو الالها للفريق مش ما ميش هنستعين بكركات خارجية وكركات الهيئة وبس هناخد الوقت المتاع بتاعنا التحديد اللي اتحطت السنة خلانا استعاننا وقدرنا بالعملة الصعبة حوالي من 75% من كركات العالم أو 80% من كركات العالم آه... إيجارهم طبعاً بالعملة الصعبة مش بس كده عشان نجيبهم الكركات دية كانت فعلاً مرتبطة بشركة إحنا تحملنا فاسخ العقوب الكركات دية كانت شغالة فيها وتحملنا السبوط الجزائية بقعتها وكلها طبعاً برضو كانت عملة صعبة بي حقيقة يعني تعامل عشان نجيبها تحفر في كل ال... وقت التكاليف الحفر التي تحملت أكثر من طائطها الفعالية في الشغل يعني اللي كان المفروض مثلا, مثلاً تشتغل أو أي مكان أو أي قلب تشتغل عدد الساعات معين وتريع عدد الساعات معين هذا ما حصلش فأصبح تكاليفة الصيانة أعلى بتيب جدا أعلى بتيب جدا تحملنا التكاليف الصيانة مرمهولة لأن الحاجة كانت تستهلك وليس بوقتها الطبيعي إن حفقة الجدوة أو أي حاجة لأني أمتيجي أن نفقية المشروع الكلام ده مش, مش كلامي ايه كلام الفكرة ان هو وعدونا بعقل اللي قالك ان بخطبها لا طبعا بس عيوه عرف اتباع ده عيوه عرف اتباع ده عرف ده ماشر ومس بالمئة حسن زيش هذا ماشر ومس ابعده يعني من بعدها انا شفت بعدها شفت ابعده هو كان عمل فتتسمع شفت بعدها نفتد اتباع حتى لو نسي موسيقى موسيقى ما فيش حاجه بتقل سنه بس معاك هو انا بس في مشاريع كتير اديها صدور وكمان ووفرت هذا المخرض <تصفيق> ده طبعا لما يعني بس يعني يعني السؤال انا طبعا يعني 100000 في العالم عندها عربيه مولا ولا دوله ده بيفطر من كده عارف الشعب هو صبته شرط النهضة احسن كل حاجة الشعب لا يعني بلاش بلاشة شعب شعبنا السفنة شعبنا شعبنا شعبنا للمينة صح <تصفيق> لو لو صح شوف فائد الزور السلافية اليوم هتاني عم صح نلمين ثاني نلمين بس خلق لبلك أسلام بسم عندمايت السلافيين نحن نور المرهوم لو خدحنا <تصفيق> احنا نفسينا تبقى قويس احنا مش النقص يعني احنا <تصفيق> تبقى قويس طبعا طبعا احنا بنعدي بقتي على كل مش عارفة ايه يدرسون في القاطق مش عارفة لي انا ببو مش فهم تبقى انا هاي منها ببو عاد ببو السورة وهي حواصل حردت بينا 16 بالمئة كما احنا نفسي احنا نفسي احنا نفسي <تصفيق> في الدراسه المال وقال الدكتور درس مال السلطه ومساله مشكلة لسه المشكله موجوده اساسا ايمن احمد عز رجع تاني لسه المشكله رجع وحسين سالم صالح بخمسه مش حد <تصح> كمل هاتلي هاتلي حاجه ما كله كله رجع تاني انت متخيل ان الرقم اللي اللي ده هو ده لا طبعا لا طبعا ده طبعا كلام اعلامي كلام يعني وكان كان العمره دي بيكلمه في التليفون اول ما سال ف بيقول له انا ما عنديش حاجه بيقول له ما عندكش حاجه ايه يعني جاب له انا ف... ما عنديش حاجه قال له مستر دكتور وقال له وقال له ماشي بحاجات بسيطه يعني الدكتور قال له انت حاجه حاجه اسمها الثوره المعالجه الثوره المعالجه الرياض الرقم ده بتاع الثوره المعالجه ما علينا ما حدش قال انت لا هو الجامد عن ثوره الدكنه هو يعني الفلوس دي تقيمة أشياء هم الضبار بعضهم في الدولة كاش تنازل يعني حاجات بتاعتنا أصدق حاجات بتاعتنا أصدق طبعا أول مصاح أول مصاح أول Hist Characteristic justice ты тоже над all my own strategic your dreams but of course I am indeed my strategic I am at any level of strategic plans on my estate and I am certainly serving from Points and other farmers Obviously, my president is on any individual and I have needed a endeavor to consider my institutional mission Of course, this could actually comply on information You could surely collect information and get طبعا بيبقى دايما بيقول هو على بيبقى عنده شراسه يعني يعني عنده قدره على انه يازم الامور طبعا الاستراتيجي طبعا ده بيدعى طبعا هو كل ما نادع استراتيجيه ده بيبقى موجود في اداره ايه في الاداره العليا طبعا الرسمه بالنسبه له ممكن يطبق عليه الاستراتيجي المدير المدير العام لانه بيشرف دي وضع ايه وضع استراتيجيه لكن طبعا كلمه استراتيجي تبع بما بشات فضل الاستراتيجيه وبنا يتمتع بايه من صفات انتبهوا ان شاء الله هنقيس مع بعض فيها شغل كتير استراتيجيه فطلب ان الشخص اللي بيضع الاستراتيجيه فيه مجموعه من المهارات طبعا في موارد موجوده في المنظمه ازاي ان هو, إن هو يخصص موارد على الانشطه المطلوبه عشان ان هو يحقق او في الاستراتيجيه طبعا دائما فرص وتحديد بتتعلق به البيئة خارجية البيئة الخارجية انا هنب في شوا سواية عامنا نعين من البيئة البيئة الخارجية ويئة مبيئة خارجية وانا عند القيام بتحليل البيئة الخارجية اذا كانت نتائج تحليل all Правية أجابية فبنسميها ايه فرص يعني مثلا عندي دي تطبيق في التكنولوجيا وانا عندي مثلا وانا مدرست السوق لقيت ان انا ممكن ان انا استغل ان أنا بمنتج جديد بتاع سوقي معين تعتبر بالنسبه لي فرصه نقطه كبيره ان انا عندي امكانيات اللي بتساعدني على استغلال استغلال او استخدام التكنولوجيا دي مع استغلال الفرصه انه ده اذا كانت نتائج تحليل البيئه الخارجيه ايجابيه بيطلب عليها فرصه اذا كانت نتائج تحليل البيئه الخارجيه طبعا سلبيه بيطلب عليها ايه التهديدات. ارى ان التكنولوجيا كده تقدم التكنولوجيا وانا ما عنديش الامكانيات الماديه ان انا طبعا في مثلا في تطور مستمر للتكنولوجيا بيبقى المنتجات بتتطور بسرعه وانا ما عنديش الامكانيات يبقى طبعا التطور في التكنولوجي ده بيمثل لي ايه تهديد صح ااا بالقوه والضعف ااا القوى والضعف اتفقنا الفرص والتهديدات بنتعا تحليل بيها الايه الخارجي الفور الضعف نتائج تحليل بيئة الداخلية نتائج تحليل بيئة الداخلية أيضا بيئة نسميها نطار قوة ولعب صحيح إذا كانت سابقية نطار داخل هل يتقلل يتقل تحليل أصوار؟ أصوار أنا لا أستمتع بالنسبة للفور الضعف أنا كل ما هو موجود داخل منظمة كل الأنشطة داخل منظمة انا عندنا في التشفيق، التمويل، الانتاج، الانداد والتوزيع كل دي بحل كله وانشيطة دي لان طبعا هي لبرضي انا عشان ارسمي استراتيجية لابد ان انا اتعرف علي ايه اتعرف ايه بقية التحليق على نقطة قوة وانتبط لان انا ممكن ابتكز على نقطة قوة عندي عشان استغيل بقية كرصة في السوق فعلاً. لو انا عندي وانا بحلق مثلا التسويق قلت عندي ان فيه مثلا صورة زينية طيبة عن منتبات المنظمة لو انا بستغل الفرصة في السوق ان انا اعتمد منتج جديد, جديد. باعتمد على سمعة المنظمة تبقى بالنسبة لي ايه؟ عملتهم وانا مربان الفرصة باستغل لها اعتمد على نورة ايه؟ نورة ايه؟ نورة اه انا انا فقط خدارتك بحلقة عن فترة بس انا كسو كسو كانت اول ساعاتي حالت شيء مع سمعة, سمعه طيبه طيب بعد كده نزلت الاف حسب فهو ادا سبورس ان هو فيه يعني صوره ذهنيه عن منتجات في مجال الساعات علامه تجاريه ابتدى ينزل منتج منتج بس ما كانش في استمراريه المنافسه بعد, بعد كده طبعا احنا بنقول ان الفرص دي ده كان خط الطول زي زي ما شمس بيقول بنعمل مع ما بين حياتي حاجه اسمها السوات I think قص هو اللي بعمل جوان بين ما بيني بتاخد قوه وما بتاخد ضعف بعمل جوان ازاي الفرص والتهديدات اللي موجوده تبقى الخارجية طبعا في تقاعنا البيئه الخارجية صعب ان انا اتحكم فيها فيها متغيرات هندسيه بعد ثاني صعب ان انا فيها لكن بحاول ان انا بعمل ايه بعمل جوان بين فرص ومفات القوه وبين التهديدات ومفات الايه ومفات الضعف الكلام ده شاء الله هنقله التفصيل البيئه الداخليه طبعا انا قلتها من شويه البيئه الداخليه كل العناصر اللي موجوده داخل المنظمه بحلل احلل أحل مثلا نشاط الانتاج الالات العماله المواد الخام لا لو مالت هنا الموارد البشريه انا بحلل كل اللي كل اللي في الموارد البشريه بحلل لو الموارد البشريه زي حاجه معقول مثلا سياسات التوظيف والقبول كل ما هو داخل المنظمه بقوم بتحليل البيئه تحليل البيئه صحبت المنظمه اللي هتشوفها بعد شويه البيئه الخارجيه, الخارجية كل العوامل المتغيره ده بتاثر على انه الصانع ايه اللي موجود في البيئه الخارجيه العملاء ايه العملاء؟ المنافسين الالعوامل السياسيه، العوامل الاقتصاديه، التشريعات، القوانين الموردين المرسين. الموردين كل دول بنسميهم البيئه الايه؟ البيئه ده لما بحلل العلاقه بين المحلل والمستهلك بقى بحلل جزء منه مثلا بحلل المستوى جزء منه وانا بدريسه طبعا بدريسه حقوق المستهلك جزء هنا اعدادات الحتت اا البيئه الخارجيه زي ما هو موجود قدام حضراتكم بقسمها عن العوامل المتغيرات التي تؤثر على المنظمه البيئه الخارجيه بقسمها الى <تصفيق> ما يعني ايه بيه عامة؟ بيه اللي فيها متغيرات اللي على كل المنظمات كل المنظمات وكنت فيها خاصة المتغيرات اللي تؤثر على المنظمات بعينها يعني اقول الحارفة مثلا زي مزايا كان فيه من فترة لو احنا من ثلاث او بسمعنا عن اتفاية بكل في ميكات بكريئة او بسموها بريكس اللي او عنها دي طبعا باية اتفاية بتؤثر على المنظمات اللي بتعمل بتنتائج طبعاً ملكية الفكرية يبقى كل المنظمات اللي بتعتمد على نتاج العمل الفطري يعني لو كي إبداء اختراع الكلام ده هي طبعاً بلتقصة ببلاش طبعاً ببلاش الكلام الكبير ده أقول له حياتكم الشركات في مجال الأدوية الشركات اللي بتنتي الأدوية هي برضو الأدوية بتعتمد على براءات الاختراع فإحنا مثلا عندنا في مصر معظم الأدوية بن... بناخد تصريح أو تطريص بإنتاج إيه؟ إنتاج من بنحن نتعاقد مع الشركات دي وبنقضينا المادة الفعالة وبنتيج إننا نركج الدواء نزيل منه بيحصلوا على جزء معاين من المبيعات كان فيه في الأول قبل الاتفاية دي كانوا يقولوا مثلا فيه بيحموا إقبارات باختراعة خاصة بالتكفيبة بتاعة الأدوية مثلا خمستاشر سنة خمستاشر سنة بدأتوا زودوها عشر سنين أسفل عشر سنين ابتدا بعد فتره براءه الكريتس او في الحمايه يعني يعني يعني بعد عشر سنين انا كنت مثلا باخد من بعد ال 10 سنين خلاص بقى بيسموها اصبحت في حيز الملك العام انا ممكن التركيبه دي أنا ممكن ان انا اقبر عليها اي تطوير ممكن اغير في التركيبه مثلا لكن خلال فتره الحمايه ليا ال 10 انا اقرب بعد ال 10 سنين ممكن ان انا ايه ممكن ان الملك كده يعني مش له الشركه من كده الاصليه يعني بعد كده قالوا في فتره الحمايه دي بعد فتره الديكسه تبقى 20 سنه 20 سنه طب ده كده على الشركات دي على كل الشركات ولا شركات الادويه بس دي بتسميها البيعه الخاصه يعني انا المثال ده ان البيعه الخاصه دي فيها اللي بتاثر على المنظمات بعينها دون ايه دون, إيه؟ دون إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ حتى لما جت فتره كنا نسمع مثلا ان الرقابه على المصنفات كان مثلا اللي بتهاجم مش عارفة السايبرز ولا او المحلات اللي بيبيع أجهزة كنبيوخة ببرامد الحبات المنسوخة او المخلدة كانت بتبتدي انها بتعمل لها مشكلة يعني و برضو كانت المبادة في مية اللي كانت بكريه عشان نبقاش كيه برامد مخلدة او منسوخة هتلطف بالبيع العام والبيع الخاصة لا يقول البيع الخاصة اللي فيها مثلا لو حصل قولوا مثلا اين حذر استراض لمادة اكتماوية مثلا خصر السراب دي المادة دي هأثر ها على الشركات اللي بتستخدموا بالمادة او في مجال المواد لكن مش غيرها من المناصمات دا اللي مقصود بالبيئة دي اللي مقصود بالبيئة الخاصة الغايات نسميها الفوت فعلا الغايات احنا هارج ما الغايات زي الأهداف بس الفرق بينهم الغايات احنا اتفاقنا اتفاق من اللي يقومنا الأهداف نتائج موجود تحقبها بس الفرق بين الأهداف والغايات برضو نتائج موقع مرغوب تحقيدها يعني الغايات والأهداف هم الاثنين تعرفهم نتائج مرغوب تحقيدها لكن الغايات بتبقى في الأجل الطويل يعني أنا مصنع زمان وقت حياتكم شوية المثال أنا عايزة أستحوج على السوق مصر 20% من السوق في نهاية سنة 2020 حقسمها إلى إيه؟ إحداثة حقسمها إلى إحداثة يعني في 2016 حياتي. جهز من العشرين دولت وسبعتاشر وثمانتاشر وثمانتاشر وثمانتاشر وثمانتاشر فانا ان الفرق بالتنين المدى الزمني فقط الغاية بطيبة في الاجل الطويل لكن الاهداف في الاجل ممكن نقول ان ان الغاية مثلا حاجة بيش ما تطلعها خطة حاجة عايز احققها بس انا لسه محتطلاش خطة ده منفعش انا كل شعورنا باكوش حاجة بالتمنى عشو و... لا لا مش القاضي يعني انا غاية مثلا انا عايز اعمل كذا في 2020 أوكي. بس لسه محتطلاش الخطة وقت ما حطلها الخطة يبقى ده هدف انا عايز الحاجة 2020 بركدي من دلوقتي عشان اوصل لسنة 2020 ده اللي انا عايز احققه احققه عن طريق الوسائل دي او بتطور تيدي يعني سنة. مفهوم كده ان هي الفرق الغايه من الهدف هو الوقت المدى الزمني المدى الزمني اه انا مو بس إيه. انا عشان اوصل للغايه الغايه بس ان هي الايه الاهداف يعني حتى انا بادئ في اهداف بعيده في المدى بعيد المدى طبعا اكتر من سنه بعيد المدى اكتر من سنه اه والقصيره المدى تاني بقسمه مثلا بعيد المدى من 3 ل 5 سنين ومن 3 ل 5 سنين والقصيره هي سنه احنا قدامنا ده ان الغيات، عرفنا نغير ااا الحال من خلال اهداف من قسم الاهداف الاهداف بعيده المدى وقصيره المدى هو نفس المفهوم ولكن الفرق بينهم المدى المدى الزمني طبعا لما نتكلم عن الثقافه التنظيميه يعني ايه ثقافه تنظيميه خدنا مثلا خلينا عنده كوبي ثقافه حب العمل هو ضروري طبعا يعني حب العمل مثلا اكيد طبعا اكيد يعني بس طبعا ممكن في منظمه بتسعى على ان ثقافه دي كده موجوده وفي منظمه ثانيه بتسعى المكان اللي بيشتغل يعني يعني مثلا وهنتكلم عن الحق مثلا دي انتوا كلكم اكيد صح طب لناس وناس ثقافه حب العمل هي اكيد بتنعكس طبعا في الهدف وفي النتائج يعني حالة الثالثة إنها موجودة عن كل الموجودين في المنظمة الصفاقة التنظيمية معناها مجموعة القيم والمؤتدات اللي بيعطن لفها أفراد التنظيم أفراد التنظيمي هم العاملين داخل المنظمة ودائما رجلنا نقول إنها بتنتقل من جيل تنظيمي إلى جيل تنظيم أخر نحن عم اللي قبل حضرات كل, كل الموجودين بأن تلك أنا عادون نفسي أو اللي هي جبا علينا يعني احنا بنعرفها لأنها قالت لايه been performed on the same level there made some decisions might has remained the nature of the future Freaking way How do we do this Stell itself? because I asked the studio I have seen a structure for a Mac White company If you don't have None of us like looking at the municipal administration like that strategic one doesn't want a strategy one of you don't فيه جزء منها فيه تخديدات صحيح نعمة البيئة الخارجية فيه تخديدات هو بيانقب نفسه لأنه هو المقرود أنه هو الإسراتيزية هي إما هيلجو فيها بالموظمة أو يغرق الموظمة هو عايز مثلا ما يلمش كده ما هو سقف أنه هو بيطرح أو بيغض أنه هو يدخس لتشاهده عايش اليوم بيوم وزمحنا إيه زمحنا الدجور فيه مثلا في بعض الموظمات البحثية مختلفة كان فيه من بالسنسخه مثلا دول مثلا في في بعض ثقافه الدين موجود ان السنسخه احنا كانوا عندنا برده في رجال الدين كانوا بيقولوا ان السنسخه يبقى انا في مجال بحثي و دلوقتي مثلا بقى في السنسخه طبعا ممكن تبقى قايده يعني, يعني في مجال السنسخه اعضاء يعني بتبقى بتصوب اغراضها عليها انها بتسدد تكاليف او كده فيبتدي ان افضل ان ممكن يعمل انسحاب لاعضائه وبيستفيد منه طرف تاني مثلا مثلا مختلف اللي ممكن يبقى انسحابها حرام ده ده اللي بنقله عليه لكن انا قصدي ان فرق احنا المنظمات بحثيه وفي ناس بتنسحب فيها مباح اه هو قال كده مباح مش حرام في بعض ده اللي كان قبل ده في ناس وفيها <تصفيق> اه <فيه> طبعًا <ماتحيح> <حبت> في طبعا وقت علاج الخلايا زي حتى في الكريمات ف... <تصفيق> <أزمت> صح؟ <تصفيق> لا لا هو مختلف ماشي لا نفس مهتمات يعني نفس الباقيه يعني <تصفيق> ومشيه <مت> بتقول حبيبي وعدتني بكده واكتبه فإحنا أقول لو سقف المنظمة اللي أنا كمدير لو أنا سقفت مثلا يقول إن موضوع السنساف ده أنا حرام وفرص إنها في التجاه مثلا في مجال من السوق اللي بتعمل في المنظمة إنها بتعتمد على السنساف فطبعا أنا أخرج, أخرج من السوق صح فسقف المنظمة عامل مؤثر فيه في الاستراتيجية رسالة إحنا أقول إنها بكده ليها المشط القواعد يجد لها الرغم سبعة يعني إيه قواعد؟ سعطي لك المنظمة دي رأيها هو الزي معينة ها؟ اللي بتحكم اللي منظمة لو بيطل لو اسمها لوائح أجلس تعليمات صحة تعليمات القوارد داريها المجموعة من التعليمات التي يقتر عدم الابتزام بها بجزاء يعني بعقوبة ساعات ويقولك لو مستش التزام بتعليمات اندحان مش عارفة ليه الموبايل مش عارفة ليه الليوز بطوط ووطع برش بيذكرن عدم التزام بيها ايه جزائي اللي هي بيذنينها الخواعد الجريمة في مثلا تعليمات فيه شركات بتحذر التخين داخل داخل شوك نحسا فمسداد طب يعرض ايه؟ هم بيحظروا التخين داخل ياريت خارج فهند الطريقه طريق على الطريق يعني انا ماشي <تصفيق> بسين. أنا بسين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا تترك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <كنت تصفيق> <طريق مصرفس> <تصفيق> او ناقصني كام منهم من عشان بدخلت العربيه اللي يعني لا مش هو كان مروحه على التخفيف موضوع اني احط لي شنطه كده سكات اوليه و يعني حتى ما دخلت الدف في جماعه يا استاذ زياد استاذ احمد بيقول ان هو اديك مين ماسكها عشان بدخل اه طريق مصر اسكندريه الصحراوي تمسكت على الطريق دفعت 10000 جنيه والله عشان كنت بدخل في العربيه انا انا امره قلت هي المخالفه بخرطوم عشان مخبطوه بجد اللي... هو كان بيسعى مخبطوه دي حتى ما خلاص حتى المحلات اللي بتستعمل مسدسات ديت كده دلوقتي بتتاخر بتتاخر بس ايه اللي بيحطوا كوتشات اللي بيحطوا رطوبه قد كده دي لا لسه ما صرفتهوش انا يعني انا في السعوديه اضبط مرور جبت حد كده بس بعد ما جيت دوره عايز يتكلم معايا ويطربتني اهي تتركني هنا في القريه النونسيه اللي في الشارع ده يعني بي يعني ده ده ده ده اللي اللي جنب بيه ده هنا ده, ده, ده اللي جنب الجمل ده بقى المرشهه بتاعت انا الجمل اه بيبقى صعب الرقم دي ماشي صعب رقم هم وسعوا البروتوكولات دكتور سعيد الارصفه دي بس ده هو بعد الموقف وكده بقى والله الناس اللي كانت ورا اللي مصوره يلا الاجره اه اه طريقه القيام بالعمل بالاجراءات مجموعه الخطوات مجموعه الفطوات مجموعه الخطوات عمل معين مجموعه الخطوات المطلوبه عمل معين فمثلا حد عايز ياخد قرض ولا حاجه يروح في اجراءات معينه عمل معين الميزانيات طبعاً الميزانية تابعاً كنا قلنا عارفين ان تعرف الميزانية انها بتعبر عن نوقف المالي في لحظة ساكنة انا اضافش اقول بقى في نهاية السنة فأي لحظة ساقياً اي مصر ميزانيات ربع سنوية ونسبة سنوية فاديم يقول ان هي الميزانية عبارة عن تعبر عن نوقف المالي في لحظة ساكنة ونفسه احنا ببقى اننا متلم على الاستراتيجيات فالاضغت ان احنا الليقول موازنات مش ميزانيات يمكن باليريا بتقيم نقاط قوه وضعف مثلا في وقت في وقت فات اه موازنات عن ترجمة للاهداف بشكل رقمي عن ترجمه للاهداف بشكل رقمي طبعا المدير الاستراتيجي اتكلمنا فيه وهو طبعا هو اللي تشورت ده انا في الاستراتيجيه الاستراتيجيو يعني مثلا طب يعني ايه ترجمه الاهداف بالشكل برده عشان ما يبقاش دي حاجه على الاهات يعني انا مثلا ممكن انا افترض ان انا عايزه مثلا نقول هنستحوذ على نصيب السوق دي مثلا 30% طب يعني رقم عالي اعتس ده في في الموازنه هقول هنصرف على الاعلانات بالضبط التسويقيه دي <تص much> طبعا الميزه التنافسيه الميزه التنافسيه طبعا هي احد المجالات طبعا اللي هي بتتفوق فيها المنظمه على غيرها من من المنظمات او تخيل دلوقتي اي واحد فينا بيشتري, بيشتري من منظمه المنتج بتاعها هي بتهديله طبعا قيمة واشباع اكتر او بتحاول تدي اكتر الايه صح صح دي بنسميها في ميزه اللي طبعا احنا اتفعنا ان المسكناكوسية مش, ل... مش في كل الوقت يعني اتحابت بتقوللي على كسرة انها طبعا استحوازت او مثلا انتجت او نزلت السوق اللي هي الالات لكن بعد شوية ترفعت طبعا المنافسة بتزيد يعني المنظمات كل منظمة بتحهم هي بتركش المجال لغيرها من المنظمات اللي هي تتقوى عليها احنا قلنا كده يعني في سنة بي حروب ما بين برسيب وإيها في الخروب الوقت بين شرطاب المحنون وواحدة تقدم ميزة الثاني عطوه بتأول انها ايه تقدم ميزة بتقوّب فعاكل مني لها كنا منشوك بتاع اسمه العيلة ده كان تعليلة كبيرة بس بتاع بتاكن اسمه كات العيلة اه طبعا بالرغم من هو من الانتخاضات اللي وجهت لانه طبعا قال من كل ممثل ظهر في الاعلان ده ولا مخرج ولا اي كنا عامه يعني تقاضى اكترين يعني في ناس خدت تنفيذ يعني ضمن الخلات اللي وجهها كتير لكن في اعلانات بتسيب اثر طيب سواء كانت قول لما كانت مبنيين قبل كده كان في اعلان كان في رمضان برده كان جميل كان كويس رمضان كانت تحب تكون حلوه سنه فاتت اللي هو امال فده ليلى علوي يا منال يا منال ليلى علوي ده لسه عيله صغيره كده بتاعي هندسه 17 سنه يا ابني الموضوع ده ااا الاداره الاستراتيجيه نيجي بقى نعرف الاداره عملنا ايه في الاول عرفنا الاستراتيجيه في اول حاجه الاداره كل اللي احنا يعني مثلا تصور الرؤيه المستقبليه للمنظمه رسم رسالتها تحدد غاياتها بان فرص نقاط نقاط ضعف والقوه ده بيخاز القرارات المؤثره على المدى البعيد ومراجعتها وقت حصي اللي قدامنا ده ده الاطار العام للاستراتيجيه ده الاطار العام لايه للاستراتيجيه هنقسمه مع بعض مش عارفه في اللي بعد كده ولا فيش أول مرحلة أول مرحلة مرحلة السياحة مرحلة السياحة بالتعكس اللي هو بنحدد فيها الرؤية والرسالة وتحليل البيئة الداخلية وتحليل البيئة الخارجية واختيار البديل الاستراتيجي كل دول في أول مرحلة ونقضي إن شاء الله بالتفصيل معها المرحلة التانية مرحله التنفيذ ان انا مرحله تنفيذ الاستراتيجيه نشوف برده في المرحله دي في متطلبات تنفيذ الاستراتيجيه لضمان نجاحها المرحله الثالثه خلاص حتى شايفين على المدى البعيد ومراجعتها وتطويرها المرحله الثالثه اللي هي مرحله مراجعه الاستراتيجيه وتطويرها و... مع بعض ليه انا بعمل مراجعه وتطوير بالرغم ان انا حللت البيئه الداخليه والبيئه, التحليه والبيئة التحليه لكن احنا دايما, دايماً نردد في الادارة ان البيئة دايما التغييرات دي هي ديناميكية في, في البيئة يعني فيه حرقة على طول فبحصل تغييرات كل الاوقات فانا كنتم حدد اهداف في زل عوامل بيئة معينة او في زل بيئة معينة حصل تغيير في البيئة دي فلا بود ان أنا ارجع تاني وعمل ايه؟ وعمل تعديل في الاهداف فعايز مراجعة مستملة مستمعاش البنهات للستراتيجية بعد كم سنة وقتشف ان انا ايه ان انا كل المجهود اللي انا, أنا قمتوا بيدا ضعها بان لا انا بتكتاب مراجعة مستمرة على زي واحد كده بيرشد البيع باستمرار اي ده غيير بيحاول ان هو يعمل عملية تقوين تقوين بمعنى ان هو بيتخذ اجراءات الصحية اذا ايه اذا تطلب انقر طبعا انا بتكيب اذا تطلب ايه الساعة موسى ايه المرة جاي بس انها ان شاء الله مراجعة ده هو بطنها تعبانه والله ما